اِن تُبْدُوا خَيْرًا أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تَعْفُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ الله وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ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 فَالَّذينَ آمَنُوا بالِلانِ وَوسُلِهِ وَلَمْ ي فَلِّقُ فَيْنَ حَدم مِن أُمأُولائِكَ تَوْ فَ يؤْتيِيم أُجُورَوم وَكَانَوا اللهَّ تَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ ۚ ثَقَدْ سَأَمُوا مُوسَى أَكْبَرُ مِنْ ذَٰلِكَ فَقَالُوا أَيْنَ اللَّهُ جَهْرَةً فَأَوْدَعَتْهُمْ فأغلتهم الصائقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى شلطانا مبينا ورفعنا فوقهم فَمِنْ نَقْضِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سَجَّدًا فَقُلْنَا لَهُمْ لَهُنَّ الْبَابَ سَجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا فَرَدِّمْنَ نَقْضِهِمْ من ل قَوْم وَكُْرِهِمْ بِآياتِ الل وَقَتْلِهِمأَن بِنَْا أَ بِوَيْلِ حَكْت وَقَولهِم قُلوب نَاو بَلْ صَدَعًا اللَّم وَعَلََّا بِكُفْرم فَلَا يُؤئِنُ ل إِلَّ وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيد بن مريم وَمَا الله وَمَا قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم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 وَإم من آل فتدِ جَِّ لَُؤمِلا النَّ بهه قابلَ مووجه وَيومَ القياامَة يَكُود وَ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربى وقد نوعا وأكرهم أموال الناس بالباطل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 وَالْقَانِتِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أُولَئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ, من بعده إلى إِبْرَاهِيمَ وَإِلَىٰ يُوسُفَ وَإِلَىٰ مُوسَىٰ وَإِلَىٰ عِيسَىٰ ۚ مَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا وَوَهْدُ سُدَنَ فَقصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قِبَلِ وَهُدٍ لَمْ نَقُصُّهُنَّ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴿٣١﴾ ﴿٣٢﴾ أُسْلُمٌ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ أَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿٣٣﴾ لَا بِمَا لَئِنْ أَلْقَيْتُهُ بِعَيْنِي وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَلَا هُمْ بَالِغُونَ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 من يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا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 لَا إِلَهَ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْذَرْنَاكُمْ إِلَى لِيقُمْ نُورًا مُبِينًا فأما الذين آمنوا واعتصروا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه فراظا مستقيما يستفتونك قل الله يبتيكم في الكلالة إن مرء هلك ليس له ولد وله أخر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 فللذكر مثل حظ الأنسيين تبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوقوا بالعقود أحلت لكم بنيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم أهم إن الله يحكم ما يريد يا ذِينا آمِنُوا لا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلا الْهَجَرَ وَلا الْقَلاِئِدَ وَلا الْهَجَرَ وَلا الْقَلاِئِدَ وَلا آمِنُوا مِنَ الْبَيْتِ ورضوانا وإذا عللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا تَقُ الله إِ اللهَّ كَديديد الْعقَاض قُلمَة عَلَفُ المَكة وَدَّم وَلَحمُ الخزلِ وَماَا أهَِّ لِغَل الَّ يذه وَْمُ والمنخنقه والموقوده والمترديه والنصيحه وما اكلت سبوا الا ما ذكيتم ومال بحال لنفذ ومال بحال لنف وان تستقسموا بالاذام الظالم في صدق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشعون اليوم أكملت لكم دينكم وأسممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن يذكر وفي مخنطة غير متجانف لإسم فإن الله غفور وحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوالح المكلبين تعلمونهن من عَلَّمَكُمُ اللَّهُ ۚ تَقُولُونَ مِنَ مَا امْتَكِنَ عَلَيْكُمْ وَالْفُتِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاسْتَوْفُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ شَرِيعُ الْحُكَّامِ الْيَوْمَ أَفْلَنَ لَنَا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 هن محصنين غير متافعين ولا متخذي أخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها فَاكُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهُرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ لِقَرِينٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الضَّائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ مَا كُنْتُمْ تَبْغُونَ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ صَعِيدٍ قَيِّمًا فَانصَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاهْدِقُمْ مِنْ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ وَالْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِنْتَاقَهُ الَّذِي وَاتَقَتُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ يا أيي والالنَّذينَ آمَن قُن قَوامينَ للِلَّش وََدأَ بِالتِص وَلَا يَجْمَكُم شَنَانُ قَمْ مِن غَل أَلَّا تَعجلِلُ يَأجُِهُ أَطَلََب للتقوى قتَّقُ الله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 يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم فاتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 فادفعتمهم واغرضتم ورقا حسنلا لكفرن عنكم سيئاتكم لكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جناتل تجري من تحتها الانهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي من ساقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاشية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا كذان تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم بعف عنهم وفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصر الله اخذنا هيه تقوم فنسوحضا مما نكرو به فرتو الله مما يكتب أغرينا بينهم العلاوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئوا الله بما كانوا يصنعون يا أهل الشتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا من المسلمين ما كنتم تخون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين تهدي به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 قل فمن يملك الله شيئا إن أراد أن يوليك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء الله على كل شيء صدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلق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 أَلًَا كِتابِ قجيا أَكُم رَسُول لَا يبَيل نَبُّم علىلَ فَْتٍ مَِوشُل يُبَيل نَبُّم على فَتوَتٍ مِ نَوسُأَن سَفُول م فقد جاءكم بشير ونذير الله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم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 يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدبائكم فتنطلبوا خاتلين قالوا يا موسى إن فيها قوما جباهين وإنا لن وَإِنَّ لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ وَيَا ز울انِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يَمُنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَدْخِلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذعب أنت وربك فقاتلا إن ها هنا قاعدون قال رب انني لا امنك الا نفسي واخى تقبل قضائنا وبين القوم الفاسقين قال ان انها عليهم 40 سنه يَشِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَأَطْلَعَ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الْهَيَ애لَ بِالْحَقِّ الْقُرْءُ وَبَاكُرٌ بَانًا فَشُقِّبِلَ الْأَحَدُهُمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأُقْتُلَنَّكَ آلَئِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُسْتَقِيمِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاطِئٍ تَقِي يَجِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاترين فبعث الله غرابا بحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخيه فأصبح من النادمين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 أو فتاج في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا ذَالكَ ف الأضِلَ مُّفون إِ م جَزاء الذي يحبونَ الله وَتُونَ وَيَسحَونَ فيِي العظِبَ سَلًَاأَ يقَلُ أيي يقَل أَوْ يفَون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 قُلْ إِنْ تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لعلكم إن الذين كفروا لو له أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقفل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما قجينَ مِنا وَلَهُم عَذابُ مُقب وَالسَّيِقُ وَالتَّقَتُ غَقَطَُ أَز يَوم جَزَ أَمْ بِمَا كَسَبََ كَلَم مِنَ اللهَّ وَووو عَزيد حَكِيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله رفول رحيم الَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسَاهِرُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا يَسْمَعُونَ الْكِتَابَ كَمَا يَسْمَعُونَ قَوْمًا آخَرِينَ لَمْ يأتوا يحليكون الكلمة من بعض مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتموا فاحذروا ومن يجد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولا كالذين لم يدد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أتكانون للسحن فإِن جَاءُكَ فَحَكَمٌ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضَ عَنْهُمْ فَإِن تُعْرِض عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّكَ شَيْءٌ وَإِن حَكَمْتَ فَحَكَمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ الله يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ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 يحكم بأن نبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه جهداء فلا تخشووا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا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 والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصار فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم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 وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تستبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أمة فَإِذًا وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ قَدْ تَّسَابَقَ الْخَيْرَاتُ إِلَى اللَّهِ يُنْذِرُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تُمَارِضُونَ وَأَنَّكُمْ ما أنزل الله ولا فاتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن يريد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 إذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهجل قوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسايعون فيهم يقولون نخشى أن تطيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا فيه فَخُشِهِمْ لَجِّمِين وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعْكُوفٌ حَذِقَتْ أَعْنَاهُمْ يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دين فان سوف ياتي الله فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اجِلَّةَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَعِدَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذلك يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يشاء والله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 أَمَّا وَزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزلَ مِنْ قَبْلُ وَإِنْ أَكْتَرْتُمْ فَاسِقُونَ قُلْ هَلْ أن أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه الكردة والخنازير وعبد الطابوت أولئك شبع مكانا وأضل عن ثواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكشون وترى كثيرا منهم يسالعون في الإثم والعجوان وأكلهم السحر لذي إز ما كانوا لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإسم وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا فيما قالوا بل يداه ممتوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك قويانا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نعواً للحرب أطفأ الله ويسحون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين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 ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول فلذ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالله يعصمك من الناس إن الله لا يهدر قوم الكافرين قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَعَاصِيَهُمْ إِلَّا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 ققَ فَل غمكُ عَلَم وَلَم محنون قَدقَجنا مِثَاقَ بَ إ إلَ وَأَسَلن إلَه مثُلَ كلُ مكَ أَ رجُول بِمَا ل تَو فريقا كلموا وفريقا يقتلون وحسئوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تعالى الله عليهم ثُمَّ دَبَّ اللهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمَّ وَصَنَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ ظَهِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ لَوْ كَفَى بِالَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّ اللهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِصْرَاهُ إِلَٰهٌ بِاللَّهِ رَبِّي وَرَبُّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا يَظْلِمُونَ مِنْ أُنصَاصٍ لَقَدْ كَفَىٰ بِالَّذِينَ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 انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن ما يؤسفون قل أتأمدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفحا ضرا هو وَالَّذِينَ هَادُوا لَا يَتَّخِذُونَ إِلَّا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَوْمًا وَاحِدًا وَلَا يَتَّخِذُونَ سِخْرِيًّا مِنْهُمْ وَهُمْ يَسْتَخِفُّونَ بِهِمْ ۚ وَلَا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل نعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما غصوا وكانوا يعتدون كانوا لَا يتناهون عن منكر فعلوه لبئت ما كانوا يفعلون فرى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا فبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن تغطى الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما إ إلَي مَتَقَلومُم أَْلَ أَلاك كَكثيرًِا مِنهُمْ فَاسِقُون وَودَقَ اللهَّهُ